قال أن بعضهم يتحسس من لفظة الجرس ويصف العلماء المشتغلين بالغلاك نريد إزالة هذه الشبهة على كل حال التحسس يتحسس من كلمة جرس قد تحذير يقبل يقبل تحذير ما يتحسس من تحذير من بيان من ذب عن السنة يعني ما هذا التحسسات ما لها داعي قبلها إمتها للسنة لابد أن تكون مسلما جاء في الحلية لأبي عين عن الإمام سفيان الثوري رحمه الله قال يقول لأحد أصحابه إن الرجل إذا أحببته في الله ثم أحدث حدثا فلم تبغضه في الله فإنك لم تحبه في الله لأن هذا عنده ولاء ما عنده براء ولا يجوز إلا الجمع بين الو... بينهما ولا براء. فالإسلام ليس ولاء محضن ولا براء محضن بل يجمع بين الولاء والبراء فالعلماء الجرح والتعديل خرجوا به لماذا كعلم وفن وتقني تحذير للأمة ليس كذلك خلص حتى لا يتحسس هذا المتحسس نعم نقول هذا تحذير للأمة ونصح للأمة ثم الوصف لأن بأن المشتغلين بهذا البيان ماذا بأنهم غلال السؤال على أي أساس بنيت هذا الحكم الذي عند إمة الحديث جرح متشدد ومتساهل ومعتدل كلها دائرة تحت أي عنوان ذكر من يعتمد قوله في في الجرح والتعديل فلماذا تطرح أنت الذين تعدهم من المتشددين أو الغلاف على تعبيره الغلو مرفوض لأن أنا أقول بنا الغلو على أنه متشدد في ظنه فكله ذكر من يعتمد قوله في الجرح وماذا إذا كان في عهد الأئمة الذين كتبوا وبيّنوا وقننوا يوجد معتدل ويوجد متشدد ويوجد متساهل ففي هذه القسمة الحادثة لا يوجد إلا متشدد ومتعقل أو قل معتدل. ما في متساهل؟ هذا الزمن ما في متساهل. أما حضرف ابن الدين والحافظ ابن حجر في مقرانا في نزل من التساهل. إذا على هذه القسمة مندفع ومتعقل أنا ما أقول فيه متساهل أقول يوجد متسيد في الأحكام. واضح؟ الأمر الرابع. هذا التقسيم لأهل العلم متشدد ومعتدل ومتساهل قام به من؟ أحد الناس أم علماء؟ خبروا وثبروا ونظروا صحيح؟ فهل أنت منهم؟ هذا المقسم هل هو منهم؟ معدود في جملتهم؟ عالم عارف بأسباب الجحل والتعديل وكيف يصنف الحفاظ في أي طبقة والعلماء في أي طبقة يكونون؟ ما هذا بعشك في فدرجي فرحم نفسك لا تهلكها وضح إذا الذين تكلموا في هذا الباب علماء وأنت لست كذلك فرحم النفس ولا تهلكها على كل حال هذا الغالي أو المتشدد إذا قلنا بأنه قد تشدد بناء على أي أساس بني تشدده أو بنيت الحكم بتشدده غلط في كم مسألة في ظنك عشرة تكلم في مئة مسألة وحذر من مئة شر نعم حذر من هذا الجمع أصاب في تسعين في, في ثمانين وغلط في عشرين هل قولوا كلهم اضطرح ما يجوز لك هذا الابطراح ثم هل سبرت هذه الأقوال وما الذي تشدد وما الذي لم يوفق إليه ثم هل الذين وصفوه بالتشدد أو يصفوا بالتشدد الذين في المقابل أما رجعوا إلى قول المتشددين بعد أن تبين لهم إذن التشدد لا وجه له إنما هو الغموض والخفاء عند من, عند من تساهل ابتداء وضح إذن حتى هذا المتساهل أو المتعقل في ظنك انظر إلى أقواله التي تعقّد فيها في أيها أطاب الحق فإن كان في مئة مسألة أطاب عشرة وأخطأ في تسعين فلا هو بمتعقل ولا هو بمتشدد ولا هو بمتساهل لا يعتبر في زمرة المتكلمين في هذا الباب فعلى كل حال نحن ننقادل الحق ونبحث عنه ونطلبه ببينته وبرهانه بارك الله فيكم